Oh! Um. طارق النايو ذاك بإنك نفس الله الله <تصفيق> yo vol sa mi يخرج من بين الصور الطاهرة إن هو لا يعجز لقال يوم تبلغ الصلاة فما له من قوةه على ناصر والسماء إذا فر ohwan aa till father in na این